الفصل الثالث العرب في بلاد فارس والهند العرب في بلاد فارس تختلف بقايا حضارة العرب باختلاف البلدان التي استولوا عليها وإذ كان درس هذه الحضارة يقوم على البحث في آثار العرب العلمية أو الأدبية أو الفنية أو الصناعية فإننا لا نستطيع أن نسير في فصول هذا الكتاب على نهج واحد وقد رأيت أن اعتمدنا في كلامنا عن سوريا على الآثار الماثلة وأننا سلكنا طريقاً آخر حينما بحثنا في أمر بغداد التي لا تجد فيها آثاراً شاخصة. فاقتصرنا حين الكلام عنها على التنويه بتنظيم العرب السياسي والمالي والإداري وما إلى ذلك. فإذا ما وصلت تلك العناصر المختلفة بعضها ببعض، أمكننا أن نرسم صورة جامعة لحضارة العرب في مختلف الأزمنة. ولا نعرف إلا القليل عن آثار العرب في بعض البلدان التي دانت لهم، كبلاد فارس على الخصوص فترانا مضطرين إلى الإجاز في ذلك ومع ذلك يثبت علمنا القليل عنها أن ذلك الشأن كان عظيما جدا رأى العرب أنفسهم حين هدموا دولة بني ساسان الفارسية تجاه حضارة قديمة قويمة فاقتبسوا الشيء الكثير من فنونها على الخصوص وتم النصر للعرب على بلاد فارس في الدور الأول من الإسلام كما اتفق لهم في سوريا واستولوا على أصبهان في خلافة عمر بن الخطاب سنة 645 للميلاد ودام السلطان للخلفاء في بلاد فارس مدة ثلاثة قرون وكان تاريخ بلاد فارس مرتبطا في تاريخ بغداد بعض الارتباط ثم تداولت حكم بلاد فارس دول مستقلة مؤقتة كان يدال منها ونعد من تلك الدول دولة الترك السلجوقيين الذين قضى المغول على سلطانهم في القرن الثالث عشر، ثم دولة التركمان، الذين طردوا المغول من بلاد فارس في سنة ألف وأربعمائة ميلادية، ونشأ عن تتابع الغزو هدم المباني القديمة، التي شادها العرب وبن ساسان في بلاد الفرس، وزوال ما كان منها في مدينة أصبهان على الخصوص، زوالاً تاما. وما نراه الآن في أصبهان؟ هو من صنع الشاه الفارسي الشهير عباس الذي اتخذها قاعدة ملكه في سنة 998 هجرية 2589 ميلادية والذي استرد من الترك معظم بلاد فارس ويظهر أن ذلك القطر استرد رخاءه القديم لمدة قرن فقد قاتل الفرس منصورين دولة المغول في الهند سنة 2539 ميلادية. وانتزعوا منها ولايات كثيرة واقعة غرب نهر السند ثم سادت الفوضى والانحطاط بلاد فارس ونرى اليوم بلاد فارس الواقعة بين الروس الذين يرغبون في التقدم نحو بلاد الهند والانجليز الذين يمانعون في ذلك مهددة بأن تكون ميدان قتال لهذين الفريقين وأن تقع فريسة للغالب منهما فكأنه كتب على بلاد فارس أن تكون مسرح حروب تمهيدا لإقامة الأجنبي الغالب دولة عالمية كما تم في القرون الغابرة وثبت تأثير العرب في الفرس من اعتناق الفرس لدين العرب ونظمهم ومن شيوع اللغة العربية بينهم شيوع اللغة اللاتينية في أوروبا في القرون الوسطى وذلك من غير أن تكون لغة البلاد الدارجة كما ثبت من استمرار الفرس إلى الوقت الحاضر على تلقي علم التوحيد والتاريخ والعلوم الأخرى من كتب العرب وتبدو بقايا ما تركه العرب من الآثار الماثلة في بلاد فارس من القلة ما لا تكفي معه لبيان تأثير هاتين الأمتين إحداهما في الأخرى ولا نعرف حال فن العمارة الفارسي قبل الإسلام بالضبط وفي ظل العرب وما بحث فيه بعض الرواد من المباني لم يخرج عن حد الأنقاض التي يصعب معها بيان الحالة التي كانت عليها فيما مضى ونقول مع ذلك وبعد إن عام النظر في تلك البقايا وفيما رواه المؤرخون إن قصور أكاسرة الفرس قبل الفتح العربي كانت على جانب عظيم من الزخرف والزينة وإن الفرس كانوا يعرفون إقامة القباب وإنهم كانوا يعلمون كيف يكسون المباني بالميناء وإن العرب رضوا في دور الفتح بفن العمارة الفارسي مع قليل من التبديل وإن أهم ما اقتبسه العرب من متفنني الفرس في ذلك الدور الأول هو جزئيات الزخرف واستعمال الميناء على الخصوص لا طراز البناء الذي استعاروه في البداءة من البيزنطينيين في سوريا ومصر على الأقل ثم تغيرت الأوضاع مع الزمن فصار العرب يؤثرون في الفرس فاقتبس الفرس من العرب شكل قبابهم والنقوش المتدلية المقرنصات وضروب الزينة كالكتابات وسنعود إلى هذه المسائل في الفصول التي خصصناها للبحث في فنون العرب ولم يبق في بلاد فارس من مباني دور خلفاء العرب الأولين سوى عدد قليل كبقايا مسجد همذان التي نشرنا صورتها في فصل آخر ويظهر أن في مدينة مشهد بقايا من مباني ذلك الدور امتزج فيها الطراز العربي بالطراز الفارسي وهي التي تكلم عنها ميسيو دوكانيكوف فتجل الطراز الفارسي في أقواسها ومينائها ومآذنها المخروطة الشكل التي لا رواق لها في غير رأسها وتجل الطراز العربي في خطوطها المزخرفة وأعمدتها الهيف ومتدلياتها إلى آخره وما بين بقايا مباني عصر الخلفاء في بلاد فارس والمباني التي أقامها الشاه عباس في أصبهان مؤخرا من التقارب يثبت لنا سير المهندسين على نمط قديم واحد وسنرى في الفصل الذي ندرس فيه تاريخ فن العمارة العربية أنه طرأ على ذلك النمط القديم بعض التغيير في الجزئيات المهمة مع الزمن سيما في شكل القباب فبعد أن كانت القباب منخفضة ثم ذات نصف كرة صارت مخضرة بصلية الشكل ومهما يكن من أمر فإن لفن العمارة الفارسي طابعا خاصا ونعد المآذن المخروطة الشكل والأبواب العظيمة المفرطحة القناطر والجدران المزينة بالميناء الملون من أهم ما اختص به فن العمارة الفارسي ذو التأثير في مباني الهند كما نقطع في ذلك وانتحل المغول بعد أن قهروا العرب دين العرب وحضارتهم واستخدموا في بلاد فارس والهند التي استولوا عليها مهندسين من الهندوس والفرس فمزج هؤلاء المهندسون مختلف الفنون في المباني التي أقاموها كما تراه بعد قليل وتدل بقايا الآثار في مدينة سمرقند العظيمة التي اتخذها تيمور لينك عاصمة لدولته سنة 1404 ميلادية فأصبحت نصف متداعية اليوم على المؤثرات الفارسية في فن العمارة وأعظم من ذلك ما كان للعرب من التأثير في الهند في بدء الأمر على الأقل ويظهر أنه صار للمغول فن عمارة خاص مع أنهم لم يبدعوا أي عنصر في هذا الفن الخاص وقد قام هذا الفن على مزج فنون مختلف الأمم التي خضعت لحكمهم فيما شادوا من المباني كما تدل عليه الصور التي نشرناها والخلاصة هي أن تأثير العرب في بلاد فارس كان كبيرا في أمور الدين والعلوم واللغة وأنه كان ضعيفا بعض الضعف في العادات وفن العمارة وأن الفرس خلافا للمصريين حافظوا على أقسام حضارتهم القديمة الأساسية مع صلتها بحضارة الغالبين وذلك خلافاً للمصريين العرب في بلاد الهند لم يتفق للعرب في بلاد الهند شأن سياسي أعظم مما كان لهم في بلاد فارس وللعرب مع ذلك تأثير ديني قوي ونفوذ مدني كبير في بلاد الهند منذ القديم ففي الهند يخضع نحو خمسين مليون نفس لشريعة النبي في الوقت الحاضر وبدأ ظهور العرب في الهند منذ السنة الأولى من الهجرة ستمائة وسبع وثلاثين ميلادية فقد خرجت أساطيل عربية من عمان والبحرين وتقدمت إلى مصاب بالسند ثم أدى ملك كابل الجزية إلى العرب في سنة ستمائة وأربع وستين ميلادية وفتح جيش العرب في سنة سبعمائة وأحد عشر ميلادية مملكة السند التي كانت تمتد إلى كشمير من الشرق ونهر السند والبحر من الغرب ولم يكن لاستقرار العرب هنالك أهمية كبيرة فقد انتهى في سنة 750 ميلادية فآل الحكم فيها إلى ملوك من الهندوس فإلى الترك والمغول الذين اعتنقوا الإسلام وملوك غزنة أهم أولئك وأقدمهم والغزنيون أخذوا يفتحون بلاد الهند حوالي سنة ألف ميلادية وانتهى قتالهم في هذه السبيل بعد إحدى عشرة معركة قاموا بها في خمس وعشرين سنة واستولوا نهائيا على ضفة السند الشرقية وعلى كشمير والبنجاب ولاهور وأجمير وأعلن الغزنيون عن أنفسهم في كل مكان أنهم دعاة دين العرب وحضارتهم ومنحهم خلفاء بغداد لقب أيام المؤمنين وهكذا خضعت الهند للفاتحين من الأجانب للمرة الأولى منذ زمن الإسكندر وكان سلطان الإسلام السياسي والديني قويا في بلاد الهند ورسخ فيها ثمانية قرون بفضل ملوك الإسلام الذين تداولوا حكمها ولا يزال سلطان الإسلام الديني قائما في بلاد الهند وانتوارى سلطانه السياسي عنها وهو يمضي قدما نحو الاتساع ووجد المسلمون حين أوغلوا في الهند حضارة قديمة أرقى من حضارتهم وعرفوا كيف يمزجونها بها ومما يستوقف النظر ما استطاعوه في زمن قصير من نشرهم لمعتقداتهم في قسم كبير من هذا القطر الواسع وأعجب غزاة المسلمين بمباني الهندوس المغلوبين واسمع ما قاله محمود الغزنوي في كتاب أرسله إلى أحد قواده عن مدينة مترا التي كانت مشهورة أيضا في القرن الخامس عشر قبل الميلاد تحتوي مدينة متر العجيبة على أكثر من ألف من المباني المتينة متانة أهل الإمام والمصنوع أكثرها من الرخام ولا يشتمل هذا العدد على معابد الكافرين وإذا عد المال الذي أنفق على إنشاء هذه المباني بلغ ألوف الألوف من الدنانير فضلا عن أنه لن يقام مثل هذه المدينة في أقل من قرنين ووجد جنودي في معابد المشركين خمسة أصنام من الذهب ذوات عيون من ياقوت أحمر تساوي قيمته خمسين ألف دينار ووجدوا فيها صنما آخر من الذهب مزخرفا بما زنته مثقال من الياقوت الأزرق وذا نصمة بلغ وزنها عند الصهر ثمانية وتسعين مثقالا من الذهب الخالص ووجدوا فيها فضلا عن ذلك نحو مئة صنم من الفضة يعدل وزنها حمل مئة بعير وقام ملوك جدد مقام أصحاب غزنه ثم جاء المغول فحلوا محلهم وهنا نرى تنبيه القارئ إلى أن الذين تم لهم السلطان على الهند لم يكونوا عرباً بدمائهم وإنما كانوا دعاة دين العرب وحضارتهم ويصل الباحث حين يدرس تأثير العرب في الأمم التي اختلطوا بها إلى إحدى النتيجتين الآتيتين وهما إما أن تكون حضارة العرب قد حلت محل حضارة الأمة المقهورة كما حدث في مصر وإما أن تكون قد امتزجت بحضارة الأمة المغلوبة كما حدث في بلاد فارس والهند وفي بلاد الهند بلغ امتزاج حضارة العرب بحضارة الهند مبلغاً بدت علائمه حتى على المذاهب الدينية ثم حدث أن أتى بعدئذ عنصر الحضارة الفارسية فاشترك هذا العنصر أيضاً في ذلك الامتزاج ويدل درس المباني في بلاد الهند على درجة تأثير العرب فيها في مختلف الأدوار وعلى درجة تمازج تلك العناصر الثلاثة وكان تأثير العرب سائدا لمباني الدور الأول كباب علاء الدين الذي يكاد يكون أثر الفن الفارسي فيه غير موجود والذي لا يبدو أثر الفن الهندي في غير تفرعاته لعدم ملاءمة معابد الهند القديمة لمناح الحضارة الجديدة فاقتصر أتباع النبي على الانتفاع ببعض أجزاء هذه المعابد وظل تأثير الفن العربي في تلك المباني واضحا بضعة قرون أخرى وإن توارى العرب عن مصرح العالم بالتدريج ثم أخذ المجال يتسع للفن الفارسي فتم له النفوذ على حساب الفن العربي والفن الهندسي اللذين أخذ نطاقهما يضيق وكان دور تحول مباني الهند بعد الإسلام طويلا وتأخر زمن ظهور المباني التي كان للعبقرية العربية أثر فيها ويرجع سبب هذا إلى أن دعاة شريعة الرسول لم يكونوا من العرب بل من الترك والمغول المشابهين للبرابرة الذين استولوا على العالم الروماني والذين لم يهضموا حضارة المغلوبين إلا بعد انقضاء زمن طويل حقا إنهم لم يهضموها إلا بعد زمن طويل وبهذا البطء يبدو لنا الفرق الأساسي بين الأمم التي تكون على جانب كبير من الذكاء فتتطور بسرعة الأمة العربية والأمة المنحطة التي تتطور ببطء كبرابرة القرون الوسطى الذين قضوا على دولة الرومان وكأجلاف الآسيويين الذين غمر طوفانهم دولة محمد ولقد أبدع العرب من فورهم تقريبا حضارة جديدة أفضل من الحضارات التي جاءت قبلها وذلك بعد أن استعانوا بحضارة اليونان وحضارة الرومان وحضارة الفرس وكانت عقول البرابرة عاجزة عن إدراك كنه الحضارة التي قهروا أهلها وكان انتفاعهم بها ممسوخا في بدء الأمر وهم لم يسيروا بها نحو الرقي إلا بعد أن سُقلت أدمغتهم وصارت قادرة على إدراك معانيها بعد زمن طويل والواقع أن تقدم أولئك البرابرة الذين هدموا الدولة الرومانية لم يحدث إلا بتوالي الأجيال وأنهم لبطء تقدمهم لم يستطيع إقامة حضارة جديدة على أنقاض حضارة العالم السابق إلا بعد جهود استمرت قرونا كثيرة ودام سلطان أصحاب غزنة حتى سنة 1186 ميلادية وحل الغوريون الذين هم من التركمان محلهم ونذكر من ملوكهم المشهورين قطب الدين الذي توفي سنة 1210 ميلادية والذي أقام في بلاد الهند مباني ذات قيمة كما سيأتي بيان ذلك وأصبحت مدينة دلهي في سنة 1250 ميلادية ملجأ لرجال العلم والفن من الغرباء وصارت تحدب عليهم حدب بغداد فيما مضى ثم أتى المغول وصاروا يغزون الدولة الجديدة ونازلهم علاء الدين تحت أسوار دلهي في سنة 1297 ميلادية فوجد أمامه 500 ألف رجل على ما يروى فدحرهم وفتح تيمور لينك مدينة دلهي عنوة في سنة 1378 ميلادية، ولم يكن أمره غير عابر سبيل. فقد نشأ عن الفوضى التي أسفرت عنها فتوحه قيام دولة مستقلة مؤقتة هنا وهنالك. ولما حلت سنة 1517 ميلادية، استولى ملك كابل الذي هو من ذرية تيمور على مدينة دلهي، وأسس دولة المغول الكبرى التي كتب لها البقاء مدة ثلاثة قرون. ثم قضى عليها الإنجليز والآن ندرس على طريقتنا أهم ما في الهند من المباني العربية أو المباني التي كان للفن العربي أثر واضح فيها فما نقش على الحجارة أفصح مما جاء في الكتب منارة قطب يرجع أقدم من تهى إلينا من المباني العربية في الهند إلى أواخر القرن الثاني عشر من الميلاد ونعد مسجد قطب الذي أقيم في سنة 1190 ميلادية بالقرب من دلهي ومنارة قطب من أهم تلك المباني ومنارة قطب ذات الشرف الكثيرة المخرمة برج طويل مخطط ذو نقوش عربية مخروط الشكل مشدود بنطق مزينة بالكتابة ولا نرى ما هو عربي في منارة قطب سوى زخارفها وأروقتها وقد أقامها أو أتم إن قطب الدين فأضيف اسمها إلى اسمه مع الاختصار فعرفت في أوروبا باسم منارة قطب ويدل شكل منارة قطب الخاص على أن مهندسيها من الهندوس ويعدونها في الهند من العجائب قال سيد أحمد خان الذي عرف عنه ميسيو غراسين دوتاسي مخطوطاً هندوسيا مهما خاصا بدلهي إن عظمة هذه المنارة وجمالها مما لا يمكن وصفه كما يجب فهي مما لا نظير له على وجه الأرض ويرى ذلك المؤلف أن الملك الهندي بوثورة هو الذي بدأ بإنشائها في سنة 1443 ميلادية فأتمها قطب الدين ويشاهد بالقرب من منارة قطب الدين أنقاض معبد هندوسي قديم حول إلى مسجد ويرجع تاريخ إنشائه إلى سنة 587 هجرية 1191 ميلادية باب علاء الدين يشتمل ذلك النطاق الذي يحوي مسجد قطب ومنارته على كثير من الآثار المهمة الأخرى كمعبد ثورة وأهم تلك الآثار الباب العظيم الشهير الذي أنشأه علاء الدين في سنة 1310 ميلادية والذي يستوقف النظر بجماله الرائع من حيث تاريخ الفن عند المسلمين والذي هو من أهم آثار الفن العربي التي انتهت إلينا ولم أشاهد بين الأبواب ما يماثله سوى بعض أبواب الحمراء الداخلية مع ما بينها وبينه من التفاوت في الاتساع كالذي بين الفسطاء والكتدرائية وإن القارئ الذي يتأمل صورة ذلك الباب الصادقة التي نشرناها في هذا الكتاب لا يعجب من عبقرية المهندسين الذين استطاعوا أن يمزجوا مختلف الفنون فأقاموا باب علاء الدين المبتكر المنسجم الذي تبدو أعمدة أطره هندوسية وتبدو قناطره ومعظم دقائق زخارفه عربية ويكاد باب علاء الدين يذكرنا في مجموعه بالأبواب الفارسية الضخمة وتناسب متانة باب علاء الدين ضخامته فقد قامت حجارته مقام الأجر الذي شيدت به قصور العرب في الأندلس وحلت نقوش حجارته محل نقوش قوالب الحمراء السهلة مزار ألتمش نجد بالقرب من مسجد قطب مزار الملك ألتمش الذي أنشئ في سنة 633 هجرية 1235 ميلادية على طراز البناء المذكور آنفاً فيعد من أقدم المباني العربية في الهند معبد بندرابن كان أول ما تجلى به تأثير العرب في الهند تطعيم مبانيها القديمة بالفن العربي وأقتصر لبيان ذلك على نشر صورة لقسم من معبد بندرابن الذي بني على طراز شمال الهند وقيمت قنطرة بابه على الطراز الفارسي العربي مزار أكبر في سيكندرا قامت المباني التي نذكرها الآن أيام سلطان المغول وكان قد انتهى شأن العرب السياسي في الهند فحصر نفوذهم في العلوم والفنون والدين وقد أشال نفوذ الفرس والهندوس كفة فن العرب فنشأ عن ذلك امتزاجه بالفنون الأخرى وصرت لا ترى التأثير البالغ لطراز العرب في مباني الهند كما كان مع بقائه حيا فيها ويعد مزار الملك أكبر الذي أقيم حوالي سنة 1600 ميلادية في سيكندرا الواقعة بالقرب من دلهي من أهم مباني ذلك الدور الجديد وهذا المزار شرع بناؤه في زمن الملك أكبر وانتهى في زمن شاه جهان وكان أكبر الذي هو من حافدة تيمور لانك من أعظم من عرفتهم بلاد الهند فقد بلغت بلاد الهند في عهده الذي دام من سنة 1550 ميلادية إلى سنة 1605 ميلادية ما لم تعرفه من الرخاء قبله، وكان عصره عصر فن العمارة الذهبي في الهند. حقاً لقد كان أكبر راغبا في شيد المباني، فقد أقام في عشر سنين بدأت من سنة 1560 ميلادية وعلى الصحراء القريبة من أغرى مدينة فتحبور، وقصورها التي تذكرنا أنقاضها العجيبة بمدن رواية ألف ليلة وليلة البائدة ولما أعياه جو هذه المدينة بعد قليل وهي التي يتمنى بعض الدول الأوروبية العظمى أن تكون عاصمة لها ارتحل عنها هو وسكانها هاجرا لها ولقصورها ومساجدها التي أصبحت مأوا للنمر وبعض الزهاد بعدئذ ولم يقتصر أكبر على إقامة المباني بل كان يعنى بشؤون الفلسفة أيضاً. فقد عن له ذات يوم وهو الذي كان متسامحا غير متين العقيدة أن يصهر جميع الأديان في دين واحد فعقد مؤتمرا من رجال الأديان المعروفة ومنها النصرانية ليبسط لهم خطته ومن دواع الأسف النسي أكبر أن كل واحد من مستمعيه كان يعتقد أنه على الحق الواضح وأن الآخرين على الضلال المبين وأن التوفيق بين المؤتمرين من المستحيل فلم يسفر ذلك المؤتمر عن غير تشاتم هؤلاء وتلاعنهم وأيقن أكبر بذلك أن الملوك وإن قدروا مثله على بناء المدن والقصور في الصحراء لأعجز من أن يبدد الأوهام القوية التي تسيطر على قلوب الناس فالتاريخ لم يعرف ديانة قامت على مناقشات باردة أم العقل تاج محل في أغراء يرى في مدينة أغراء عدة أبنية مهمة قامت على الطراز الهندسي الفارسي العربي، ولا سيما مزار تاج محل الشهير، الذي يتطلب وصفه الكامل أكثر من مجلد. بدأ الملك شاه جهان ببناء تاج محل في سنة 1631 ميلادية، ليكون ضريحا لزوجه التي لم يقدر على سلوها، فعزم على إقامة أثر لها أجمل من كل ما عرفه بن الإنسان. ودعا الملك شاه جهان مهندسي الشرق إلى التسابق في وضع رسمه، وحمل أقصى البلاد على جلب أغلى الحجارة وأعزها لرفعه وأنفق على ما يقال ستين مليوناً في سبيل إنشاء ذلك الأثر العظيم خلع عوض أعمال الفعل الذين كانوا يسخرون ورأى تفرني أن إقامة تاج محل اقتضت جهود عشرين ألفاً من العمال في اثنتين وعشرين سنة فبناء مثل تاج محل لا يقام في أوروبا بثلاثة أمثال هذا المبلغ بني تاج محل الذي نشرنا بعض صوره الصادقة في هذا الكتاب مع عدم كفايتها لإظهار جماله من المرمر الأبيض في وسط قاعدة فسيحة رخامية تعلو خمسة أمتار عن وجه الأرض وتمتد مئة متر من كل جانب ويقوم على زوايا تلك القاعدة الأربع أربع مناور ويلمس ماء النهر أسفل إحدى جنباتها وتحيط الحدائق ذات النبات الجميل بجنباتها الثلاث الأخرى إحاطة تأخذ بمجامع القلوب ويحف حول تلك الحدائق سور ذو شرفات وتدخل من باب كبير أنشئ على الطراز الفارسي ولتاج محل أبعاد كبيرة فترتفع قبته عن سطح الأرض أكثر من ثمانين مترا ويدخل من أربعة أبواب يبلغ ارتفاع كل واحد منها عشرين مترا ويرى في وسط تاج محل ضريح شهجمان وضريح زوجته المحبوبة ويعد سياح تاج محل من عجائب الدنيا وإلي ما قاله كاتب لم يصرح باسمه في مجلة المصور مع صورة مقتبسة من ميناء هندي صحيحة صحة الصور الفوتوغرافية تقريبا إن تاج محل مصنوع من المرمر الناصع المسئول ويكاد البصر يخطف من نور هذا البناء العجيب حينما تلقي الشمس أشعتها عليه ولذا تجد نور القمر الشاحب أليق بتاج محل الأنيق وإن كل ما يمكن الفن أن يجود به من الكمال صبه في تاج محل الساحر فترى فيه الجدران المرمرية المنقوشة بما لا يتصوره الإنسان من الأزهار والأوراق والورد والزخارف العربية الزاهية وترى فيه الأعمدة الصغيرة الهيف والأطر الغانية والأورقة النيرة والنقوش المتدلية والفسيفساء المتقنة الثمينة الباهرة ترى فيه كتابات جميلة من الرخام الأسود وترى في ذلك المكان الساحر جميع ما يسمح به الفن على الوجه الفياض الأكمل وإذا نظرت إلى الضريحين المصنوعين من المرمر الناصع رأيتهما مثقلين بالكتابات وزينة الغنية مع عظيم إتقان وظرف وعلمت أن أزهارهما المرصعة بالفسيفساء والتي تطفح بها من الأسفل إلى الأعلى من أجمل ما صنع الإنسان فتتألف كل زهرة من مئة من الحجارة الصقيلة الملونة المتنوعة التي جمع ما بينها صانع ماهر فأكسبها الصورة التي أرادها وتلك الحجارة الملونة هي من اللزورد والزبرجد والعقيق واليصب والرخام السماقي والمرمر الأصفر الذهبي إلى آخره وزين أسفل الإطار المثمن والغرف القريبة منه بما ارتفاعه متر وثلاثون سنتيمترا من الألواح الرخامية الناصعة الكبيرة ذات النقوش البارزة من الفسيفساء على شكل الأزهار وأواني الأزهار ومثل تلك الألواح مما يشاهد أيضا في أسفل القباب التي تعلم مداخل تاج محل المزينة بالخطوط العربية المكتوبة بالرخام الأسود وتاج محل هو من المباني الإسلامية النادرة التي تفلتت من يد التخريب الإنجليزية المنظمة والمصادفة هي التي أنقذت تاج محل من عدوان الإنجليز فقد رأى الحاكم الإنجليزي لورد بينتينغ أن تاج محل لا يدر شيئا فاقتراح أن يهدم وتنزع فضته وتباع قطعه في الأسواق ولولا ما لتاج محل الذي هو من أعظم المباني التي شادها الإنسان من الأهمية العالمية الكبرى التي تكفي وحدها لزيارة الهند لنكب العالم بهدمه والحق أن الذوق الفني مما لا يلائم الطبائع التجارية التي قد يؤدي طغيها على العالم إلى دخوله في دور يستباح فيه تحطيم ثال كتمثال أفروديت فينوس دوميلو لتصنع منه أجران وهواوين مسجد المعطي أو مسجد اللؤلؤ في أغرى ومن بين مباني أغرى المهمة أذكر أيضا مسجد المعطي الذي أمر بإنشائه الشاه جهان. في سنة 1658 ميلادية وفق طراز عهده وهذا هو المسجد الذي صاح الأسقف إبريت حين رآه قائلا إن الخزي لا يعتريه وقتما يفكر في عجز أبناء دينه عن إقامة مثل بيت الله هذا المسجد الكبير في دلحي تشمل مدينة دلهي على كثير من المباني التي يقيمت على الطراز الإسلامي في زمن المغول والتي نعد بعضها باختصار والمسجد الكبير الذي أقيم في سنة 1060 هجرية 1650 ميلادية هو أول ما نذكر منها بني هذا المسجد الضخم على ذروة ساحة فسيحة يوصل إليها بدرجات عظيمة مؤدية إلى مدخل هائل أنشئ على الطراز الفارسي وبني من حجارة رملية حمر ويستر مقدمه رخام أبيض ورخام أسود متداخلان تداخلا بديعا ولم يشذ عن طراز تلك المباني التي تمازج فيها الفن العربي والفن الفارسي والفن الهندي وتجد في الصورة التي نشرناها ما يكفي للوقوف على شكله الخاص قصر المغول في دلهي أو قلعة شاه جهان تم بناء هذا القصر الذي أنشأه شاه جهان في سنة 1058 هجرية 1648 ميلادية وهذا القصر هو أجمل القصور الإسلامية التي وقيمت في بلاد الهند وفارس وما في رداهه من الفسيفساء يجعلها قطعا من الحلي ولم ينل هذا القصر الشهير الذي هو من أعجب ما شاده البشر والذين ظن به البرابرة الذين دوخوا دله غير مرة ونهبوها فلم يخربوه من الإنجليز ما يستحق من العناية فقد هدموا جميع أجزائه التي رأوا أنهم لا ينتفعون بها وأقاموا في مكانها ومن أنقاضها ثكنا ولم يحترموا سوى الرداء التي رأوا فيها بعض النفع لهم وذلك مع علمنا أن الإنجليز الذين حسبوا مقدما نفقة تنظيف تلك الرداء من فسيفسائها وزخارفها الجميلة عند تحويلها إلى استبلات ومراقض للجنود لم يروا للخلاص من تلك النفقة ما هو أسهل من تكليسها فسخط العالم على هذا العمل الهمجي الذي تحمر منه وجوه وحوش البرابرة خجلا فاضطر الإنجليز إلى كشط ما جنت أيديهم من عمل حقير وما أبقاه الإنجليز من ذلك القصر يكفي مع ذلك لبيان ما كانت عليه حاله قبل أن تصيبه يدهم الهدامة ويمكن للقارئ أن يتمثله بسهولة عند نظره إلى الصورة التي نشرناها في هذا الكتاب عن إحدى رداهه قال مسيو روسلي إن أبهت تداخل ذلك القصر مما لم تسمعه أذن فقد زينت أساطينه وحناياه وأطر قبته بالنقوش العربية العجيبة التي رسمت بالحجارة الكريمة المرصعة في الرخام وتهب الشمس وقتما تلقي أشعاتها على فسيفساء ذلك القصر من خلال حناياه الحياة لطاقات زهوره المصنوعة من اللزورد والعقيق واليصب وما لا يحصى من أنواع الحجارة الثمينة وزار هذا القصر الشهير في إبان عظمته فرنسيان أحدهما طبيب اسمه بيرنيه والآخر صائغ اسمه تافرنيه ووصف دقائق كنوزه في سنة 1670 ميلادية وسنة 1677 ميلادية وأذن للصائغ تافرنيه في فحص حجارته الكريمة ورسمها وتجد في كتابه تقديرا ورسوما لأهمها ومما جاء فيه أن في القصر سبعة تيجان مرصعة بالألماس وأن ثمن أهم هذه التيجان السبعة يقدر بمائة وستين مليونا ونصف مليون فرانك وليس من الصعب أن نستعين بما ذكرناه آنفا وبما جاء في كتب المتقدمين من الوصف فنتصور الحالة التي كان عليها بلاط ملوك الهند المعاصرين لملك فرنسا لويس الثالث عشر تقريبا فالسائح الذي يقترب من دلهي يشاهد في الأفق غابة من القباب والمناور التي تناطح السماء ثم يمتع بعد أن يدخل دلهي نظره بمئات القصور والمباني الساحرة المكسوة بالميناء الملون الذي لا يقدر على الإعراب عن جماله غير التصوير ويجب عليه إذا ما رغب في اجتلاء طلعة سيد تلك العجائب أن يسأل عن الساعة التي يذهب فيها إلى المسجد وهو يشاهد في أثناء انتظاره صابرا أزوف تلك الساعة الرياض الغن ذات الجواسق المخرمة المغطات بالفسيفساء والمنعكس رخامها في مياه الفساق والحياض العميقة والبارزة من بين أزهار الجلول والياسمين وشجر البرتقال والليمون والأشجار العطرة الطيبة الرائحة التي لا تعرف بلادنا مثلها وبينما يقضي السائح العجب من تلك العجائب فيقول في نفسه إن ملائكة رواية ألف ليلة وليلة لا تستطيع أن تبدع ما هو أروع منها يسمع ألوف الصنوج تدق إذانا بمجيء الملك ويرى أنه يخرج من باب القصر الهائل جمع كبير من الخدم المتسربلين بسرابيل براقة ومن الجنود المدججين بالسلاح اللامع ومن العبيد السمر ذوي الخلاخ للفضية والحاملين للمحامل الزاهية ذات المظلات المخملية ويرى في وسط موكب من فرسان الهندوس والفرس والتركمان الحاملين سيوف الهند المرهفة ومن أكابر الأمراء والأعيان اللابسين أفخر الثياب المترزة بالذهب والفضة والحجارة الكريمة صاحب الجلالة الملك الراكب فيلا ضخما متزن الخطى والذي تضلله مظلة من الحرير المطرز بالألماس والزمرد ويرى الجمهور وهو يخر ساجدا لذلك الملك المطلق الذي هو سيد الهند وظل الله الحي المرهو في الأرض والمالك لخمس عشرة مملكة، والذي هو ملك أغرى ودلهي وكابل ولاهور وكجرات ومالوى وبنجال وأجمير. ويرى على جوانبه فريقا من حاشية الملك يحرك مراوح من ريش الطاووس ذوات أهداب مرصعة بالحجارة الكريمة حين تلقي الشمس أشعاتها الذهبية على ذلك الموكب الملكي الشرقي الباهر.